وما نقموا منهم إلا أي يؤمنوا بالله إلا العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات, لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير